والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كما الذين من قبلهم قليبا ذٰلِكَ وَلَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَمَثَّلَ الشَّيْطَانُ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اقْرَأْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ